إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم ولا تكن للخائن خطيما